هدؤنا فكفر وتوالوا واستون الله الله عزوجل حميد زعم الذين كفروا قل ربي ثم بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله ونور الذي أنزلنا والله بما خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم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 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبأس المصير ما أصاب من صيبة إلا بإذن الله وَمَن يُؤمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ Allah belli şeyin alim, fakat yiu Allah ve yiu Rasul, fakat tevliyet, fakat ne توكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم وإن تعفو وتصفح وتوفر فإن الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استقعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم فَمَن يَقُ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُصْلِحُونَ إِن تُقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُم وَيُؤْثِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ